بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يقع إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يأثون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكلمون قُلْ نَذِرَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استعى وَهِيَ السماء وهي دخان فقال لَهَا فقال Tiada orang yang aku heran. Kala teratimah kau ingin, fakahul mesti bersamaat. Tiada mani waupah fitul semata السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاز وثمود فقل وثمود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 كافرون، فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الظَّهَرَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً؟ وكانوا في آيات ما يجحدون فأرسلنا عليهم ريحًا وصراف في أيام النحسات لنديقهم وذهب الخزي في الحياة الدنيا. وَلَعذابُ الْآخِرَةِ أخزى وَمَن لا يُصَرُونَ وَأَمَّا ثَمودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحْبُ الْعَمَلَ عَلَى الْهُدَا فَأَخَذَنَّهُمْ صَائِقَةً لَعذابِ اللَّهُنِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجِّينَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَسْتَقِيمُونَ وَيَوْمَ يُشْرَأُ أَعْضَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ مُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا نَجَا شهد عليهم سمرهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وَهُوَ قَلَقٌ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَشْهَدُوا عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من القاسرين فإن يصبروا فالناع مسوا لهم وإن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 الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعزاء الله النار لهم فيها داع الخلد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 ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم, تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه وابشروا بال التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نذلا من غفور رحيم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 إدفع في التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه وعدة كأنه ولي الحميد وما يلفها إلا الذي نصده وما يلفها إلا ذو حوض العظيم وَإِنَّ يُنْذِرُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَذِيرًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ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 هم لا يسمون ومن آياته أنك توال أوربا قاشعة فإذا أزلنا عليها الماء تزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى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 إِنَّ مَن يُؤْمِنُ وَيَعْمَلْ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ حَسَنٌ وَإِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَن نُّجِيزَنَّ أَصْحَابَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ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 لآذامهم وقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه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 وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمعات من أكمامها وما تحمل من أنفا ولا تضع إلا بعلمه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 دعاء الخير وإن مسه الشر فيأوس قنوق ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن من هذا لي وما ظن الساعة قائمة ولا إرجعت إلى ربي إن لي عذبه للحسن فلن نبي أن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَبْ عَنْ آبِجَانِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودُعَاءٍ عَرِيضٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ غَضِّ اللَّهِ تُم